لكل جرس لحق سجل اسمها مدرستي الوفاء عباس فهمك لكل جرس لحق سجل اسمها لحق الوفاء عباس فهمك انت ايش رايك بهاي تجربه الماي انت ايش رايك بهاي تجربه الماي هالخاطر يا علمان رح احس سجل اسمه رح احس سجل اسمه درست الطفو وقرن شايل السيوف نطاهم بالجبوه راعي المرجله ردد واحفظوا يا درس عباس والماي ترخشن ووفاي تحل المساله اقرا وياي تاريخ سجل ووفايل وعود تلقى بضهر الحسين اسم عباس موجود اقرا وياي تاريخ سجل ووفايل سير. اسم عباس mawjood in jarsta جスコ ام محمد دق اليوم غالي بنفسه مطروب معروف بالامور احضر درسك لا تغيب وياك والطيب وعدل لازم تجيب ما بيها عذور شاطر لازم تصير تعرف ليش عباس خلك فوق على القاع لاجل ما تعبر الناس شاطر لازم تصير تعرف ليش عباس خلك فوق على القاع لاجل ما تعبر الناس دك الجرس الحق سجل اسمك مدرسه الوفاء عباس فر مش على صبوره الروح عباس البطل سالف كل شيء معدود ذهب مكتوب حجزنا مقعد النور وردنا حصيل. بلش لأن ننسى نحط حب مكانك اسف ميت ما عشنا بزمان فضلت لو ننسى إن نحط شنو حب مكانك اسف ميت ما عشنا بزمان بدك تجسحك سجل اسمك سجل اسمك درست الوفا يا اليام ما صارت بالحنه شلون بحبها لا وانا من ضعها عمر الغيره عباس جهم من قدم للراس اترفني الاحساس واحلم من منه القمر سما القمر ابث المثل هي ها سما ما تقدر تجي من هالقمر سما القمر لحظات ويغي ابث المثل هي ها ما تقدر تجي دق الجرس لحق سجل اسمك بدست الوفا عباس فلفل دق الجرس لحق سجل اسمك مدرسة الوفاء عباساب